a little that uh -oh. مرور عشان اقوم الاكل الله. الحمد لله والصلاة والسلام والأسمان الاكملان على خير خلق الله يقول تعالى عما عم تساءلون ذكرنا في كلمة عم طيب أن هذه فيها ثلاثه صور كلمة عم فيها ثلاثة صور في عندنا باب اسمه المقطوع والموصول هذا علم طيب. و... أو يلحق بعلم الرسم المقطوع والموصول المحى إليه ابن الجزري يرحمه الله تعالى في منظومته الموصومة بالمقدمة فيما على فارق القرآن أي علمه والمعروفة بين الناس بالجزرية قال كانوا اكثر سوطا ذا فو طيب هل لمح ابن الجزري الى المقطوع والموصول بقوله قوله واعرف لمقطوع وموصول وثا في المصحف الامامي فيما قد اتى هذا في المقدمه في مقدمه المقدمة, المقدمه ثم لما وصل للمقطوع وبدأ بترضي بعض الكلمات التي يبين فيها المقطوع من الموصول فقال يرحمه الله فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هودلا يشرك نتشرك يدخل الزالو على ألا يقول لا أقول إما كلمة تانية إما للرعب إلى آخر كلامه ففي عندنا كلمات مختلفة فيها إما تكتب مقطوعة أو تكتب موصولة من هذه الكلمات القرآنية كلمة عن ما عن ما فعن ما عبارة عن كلمتين عن كلمة عن وعن كلمة ما وهي إما تكون مقصوعة في المصحف الشريف وإما أن تكون موصولة فاما أن تكتب عن منفصلة ثم ما وإما أن تكتب عين من مشددة هالك فالأولى يسموها مقصوعة والثانيه يسموها موصولة والله الآن لما تاتي السبوره يطفح الكلام ومثلها كثير مثل فيما كذلك مما كذلك ألا وهكذا فاحيانا تاتي مقطوعه واحيانا تاتي موصوله التصويت يعني الصوت لا يختلف الصوت لا يختلف نعمل اختلاف في الرأس واضح الاختلاف الترك الايه في الرأس و واحد طيب وهذا اكثر ما يستخدمونه في الوقت لاختباري في الوقت لاختباري هو ما افعله مع طلابي وافعله القراء المجيزون مع طلابهم يقول له مثلا آه عندنا عما عنه مثلا عما عنه مما ملكت ايديك نعم ايش كثيرة طيب فالقارب يقرأ يقول له الشيخ قف على الكلمة التي بعد كذا يكون بعد الكلمه دي كلمة مختلفة فيها هي مقطوعه ولا موصولة طيب هل هي مخطوعة? ولا موصولة? مثلا نجمع طيب؟ نجمع لن. هي احتروا ان لم نجمع عظاما. طيب? ان لم نجمع عظاما. فهنا كلمة امن لم. هل هي امن من خطر ولا همزة لام منون. طيب وكذا. فيقول لو احكموا قفة التي بعدها. فإذا قال ألم عرفنا انها إيه موصولة؟ فإذا قال أم عرفنا انها إيه مقصوعة؟ وهكذا هذا العلم أو هذا يعرف في الإيه في الوقت اختباري الشيخ يختبر الطالب ليعرف هل هو يعرف هذا الامر أم لا؟ ويطلب منه الشاهد من الجذري. طيب من هذه الكلمات؟ ارمنا لا يختلف قلنا للنقط ولا المعنى صارت؟ احنا يا حتى مش معلش بقى اللي هي الصبور طلعها فلما نقفل الدور خليها لي بس فاضي افر على المعزيم اللي فوق وفتش خلاص خلاص هرجو لكل الصورة متضحة طيب هنا عندنا كلمة عن هنكتب عن عين ونوم فكلمة عن عين نوم منفصلة وبعدين مين ألف ليه ما عن ما لكن لو نريك نقطعها بنقولش عن ما بنقول ايه عن ما ليه؟ نون سكنا أتى بعدها المين فاضغط ربما هول نقول عما عن لكن لو فصلنا النون عن المين بيبقى اسمه مقطوع أو مفصول لو اظهرناه في بعض الرسم يبقى اسمه ايه؟ موصول والتصويت واحد لو مفصوله ولا موصولة بدون عم صلا؟ ما فيش فرق في الليه؟ في النطق واضح؟ الصورة الثالثة التي بين ايدينا الآن هي عم من غير ا من غير هلف وكنت سألته سؤالا لماذا كتبت أو روثبت بدون ا اذا دخل حرف الجر على ما الاستفهامية، فما أنواع، ما لها أنواع، إما تكون استفهامية أو موصولة أو غير ذلك، صحيح؟ فإذا دخل أو إذا دخل حرف الجر على ما الاستفهامية يحدث الالف وهذا له امثله كثيرة في القرآن، منها عم فيما فيما أنت من فسوى فيم طيب مما قلق وهكذا فيبنا ولما، فالمهم دخل حرف الجر على ملة فضيية بنحدث بنحدث من الأجوبة التي أتى بها إخواني روا ما ورده الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير. هذا الكتاب احبتي مرجع ويعتبر ركن ركيم فيما نتكلم فيه التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور وهو تونسي يرحمه الله تعالى توفي منذ زمن و اراه انه دماغ العصر رحمه الله تعالى طيب يعني بلغ من علم النحو والبلاغه مبلغا عظيما واضح فله لطائف رائعه جدا جدا جدا الا انه يعكر صفو كتابه انه احيانا ينتهج نهج الاشاعره في الاسماء والصفات واضح فهذا ما يعكر صفو كتابه فالذي يقرأ الكتاب ينتفع به جدا إلا أنه ينتبه إذا تعرض لايه بها صفات واضح يعني خذ منه الأشياء البيانية والبلغية عموما والنحويه وانتبه للأسماء والصفات فذكر من هذا يقول ولفظ عم مركب من كلمتين هما حرف عن الجار وما الذي يسمى استفهام بمعنى أي شيء ويتعلق عما بفعل يتساءلون فهذا مركب وأصل تطيبه يتساءلون عن ما فقدمته الاستفهام لأنه لا يقع إلا في صدر الكلام المستفهم به طيب إلى آخر كلامه يرحمه الله تعالى وأيضا هناك كتاب رائع في التفسير أيضا اسمه أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي يرحمه الله تعالى أتى بها أيضا الإخوان من, من إجابة على هذا السؤال يقول عما أطله عن ما أدرمت النور في الميم ثم حجفها ألف الميم لدخول حق الجرد عليه للفرق بين ما الاستثامية وما الموطولة طيب فأجابت هذا السؤال تعتمد عقلا يتساءلون أيضا من الإجابات التي أتى بها الإخوة سلام الله خيرا من معاني ما وأتى بهذه الفائدة من كتاب معاني النحو للدكتور فاضل السام الرائم وهذا كتاب من أفضل الكتب التي تكلمت في هذا المجال ايضا وفيها لطائف نحوية لطائف بيانية ممتعة وهذا الرجل فاضل السلام الرائي في هذا العصر من أبدع ما يكون ومن أحسن ما كتبوا أو من كتبوا في هذا المجال وله كتب عديدة من أفضلها هذا الكتاب معاني النحو كتبه في قرابة عشرين سنة طيب فهو أربع مجلدات وهو عيد يشوفه ممكن كلها بساعة وثين جنيه ورور. طيب ده لا لا طب احنا طبعا بنلمح المحادثه سيره وسريعه العادي يقدر على كده الحاجات دي يستفيد منها في اسئله الامتحان طيب ايضا عن النبأ العظيم كنا ذكرنا الفرق بين النبأ والخبر فما او من من فرقوا بين هذا حتى الطلاب ظلوا حيران بالفرق من كتاب الطاهر ابن عاشور التحليل والتنوير واضح وايضا من كتاب لمسات بيانيه لفاضل السامورائي وهذا الكتاب رائع جدا جدا جدا لمسات بيانيه كتب فاضل السامورائي من اراد ان يشتريها في الغالب ما تباع في الأسواق وفي المكتبات في الغالب اللهم إلا بعد معرض الكتاب يعني الأصل إنها بتأتي في معرض الكتاب في دار عمار مكتبة اسمها دار عمار واضح؟ بتاتي من بلاد الشام دار عمار ما لهاش ثانيه ولا لها حاجة فلط ولا أي حاجة دار عمار نعم ماشي حواجب طبعا؟ فدر أسلطيف دار عمار في الغالب دار عمار هذه بتكون في سراي ألمانيا بين سراي ألمانيا اللي هو قدام ايه اللي راح المعرض اللي قدام المعرض السعود نعم راح معرض الكتاب اللي هي من الكشرة اللي فيها وممكن تدور عليها حتة كشكة الديفير الآنطط او الآنون او الآنطط على حسب اللي, اللي الروايات اللي فيها ارملكم <تصفيق> يعني تتعدل هي دار عمار الواحد قاعد يلبس لما حفي وبارك دار عاملي من الفا اه تلاقي كتب كتاب كده وخلاص وهي لما تيجي المكتبات بتشتري منها المكتبه تشتري منها يعني احيانا اروح ثاني يوم اتخلص فيا تصلاح نام تصينكم خلاص اقول ان المكتبات ان في الكتاب بيشتروا من درع المار الكتب دي او بقية المكتبات في الجمهورية بيشتروا الكتب ويبيعوا فيها طول السفل في الغالب الكتب في درع المار غالية جدا جدا جدا لان ما فيش اللي هو اللي بيبيع لفضل السمران ما, عندناش ما عندناش. خلاص يا عبد الله طيب فهذا الكتاب موجود هنا لكن ده كتاب يسير فممكن بجنيه ها واللي عايز صور ولا صورون؟ صحيح. فلأني بشاف صوره ده عشان مش عارف دخلت فلوس من حد وها الصراحة فلأني. لا لما فات ميرية واحد على فكره في احد الاخوات إذا الله كانت حريصة لما عرفت بالكتاب. بعت جبتوا من قطر. اسمه مش موجود هنا. فيوته شعر ميوكام مكتب ضامدود. صحيح. صحيح. ها؟ مش كل الكتب اللي ممكن التعبير القرآني يعني. بلين لما... طيب خير طيب على العموم اخوارنا بيقولوا ان هم موجود عند اخينا رجاء في معرض الكتاب اللي قدام مدرسة عالم الدين قبل اصل الثقاف في نوسها واحدة اهتابلوها يعني يروح تنافسوا عليها واللي عايز الوقت احكيزها له بالهاتف طيب هاي الظن من الذين ذكروا التفريق بين الخبر والنبأ كتاب الفروق اللغوية لابي هلال العسكري وهذا أيضا كتاب في بابه كذلك الذين فرقوا كتاب المفردات للراغب الأصبهان طيب طبعا الإخوة هنا تغافلوا سؤال لا الذي ما عرفش منه سهو ولا جهلا خالص لا طيب انا هو لما في كتاب رائع في رتل القران وفي المصحف اا للمخللات وقال القراء طيب ومجلدين للمخللات وارض عندي وفيه كتاب للنواسيق الأندلسي لكن المخليلاتي أحيي والاسمين عندي ما. لا لا مش كل حاجة يعني اللازم برضو ترشاد الكاتبين طيب في الثاني نعم لو كان النبو العظيم الذي تترى عنه واني بعته ودي في كتاب أيضا باسمه أسئلة القرآن المجيد وأجوه باتوها آه. لأبو بكر الراضي بس مش ده الراضي بتاع التفسير الراضي ثاني بس برضو ايه بأول الصفات اللي بيقرأ فيه وينتبه له طيب اثناء والشيخ مصطفى عدوي بيتكلم عن ناحية الحديثية اخونا عادل شوشع لبقى انطر هو اللي حققه والشيخ مصطفى يعني ما عميش حال في الكتاب ليش ضعب الكتاب هو بيصلي على عادل شوشة بس طيب والنواحي العقادية في فيه بأخطاء وما زال في أخطاء حتى بعد إيه؟ بعد تحقيق إخوانا وما زال فيه في أخطاء فاضح؟ الكتاب اسمه أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها أو 2036 سؤال أسئلة عليه كده؟ 2036 2036 سؤال وجواب وهذا أيضا ينتبه له أن فيه فيه أشياء في العقيدة تعكر صف والكتاب خاصة أنه انتهى جناهج الأشعرة في تأويله للصفات وكتابي حد ثلاثة يعني الطلاب يجب الله خيرا نحن يستعير الكتب ويستعيروها طيب وكل مرة حديدهم وقول لهم حتى الأسماء وبدأوا أسماء ومن ساهم في حد خذ كتابي وضيعه يجب الله خيرا بيجب فأعرني أخويا أشياء محمد الكتاب يجب الله خير. طيب بالنسبة لمفايلة في التكرار في قولة تعالى ثم كلها سيعلمون هذا موجود بكثرة في كثير من المصنفات. طيب من الذين تكلموا في ذلك وهذا كتاب عظيم جدا اسمه ملاك التأويل ملاك التأويل لأحمد بن زبير الغرناطي طيب ملاك التأويل ده في طبعة عظيمة في مجلدين وارضوا واللي عايزه ممكن ايه خلاص فليسته هو كتاب له عشان بس مادر من ثلاثة جنيه ممكن ما نزلكه تسايره مواردني ليه ما حاكوك واشوه طيب كتاب ده رائع جدا صراحة كتاب ملاك التأويل احمد ابن زبير الغرناطي مجلدين انا بالك ممكن إن ايه حسب عدو صفحات الكتاب طيب كتاب كبير كتاب يسير كده طيب نعم بالنسبة ايضا وجعل الارض والكلام على الجعل والخلق طيب اخوان ايضا ما ذكروا معاي جعل ما ذكروا معاني جعل. طيب, طيب. بالنسبة للإعجاز العلمي او ما يعرف عند الناس بالإعجاز العلمي الكلام على الجبال في تفسير لزغلول المتجار أربع مجلدات الكتاب الأسود المجلد الواحد بيتطوره بين سبعين و, و جنيه يعني أربع مجلدات بسببين جنيه وربع عزي أجد عشان غالي والتصوير بقى وحاجات تورك كده ملون وكتاب نفسه المجلس ليه إيه؟ طيب؟ سأبت 300 جنيه ده نستخدت جنيه بس اللي إيه؟ وشانتو شوفوه لو تصفحته طيب نستكتب حقيقة رائع جدا في بابه لأجاز العلم لأجاز كل حاجة بصور وصور ملونة وحاجات ترأى جزء لا ده خير. بالنباية بردو عندي بالنباية بردو عندي بالنباية بردو نعم القرآن مجلدات سود طيب فلو نخذ بالعليب علم منه رائع لا ناها الله نعم طيب هنا أخواننا جزاهم الله خيرا الاسلام وعصر العلم ده خير ولا نهايه ولا مين ولا يعني ولا نهايه ده موجود في كتاب ولا وعصر العلم. نهايه ولا نهايه ولا نهايه ولا طيب ما نهايه ولا نهايه ولا ماشي هو نهايه ولا نهايه ولا نهايه ولا نهايه ولا نهايه ولا نهايه ولا نهايه في نهايه ولا ماشي. قال نهايه ولا نهايه ولا ماشي. خلقناكم أزواجا والإخوان هنا مفرقون يفرقوا بين الخلق والجعل وهذا أيضا ذكره دكتور فاضل السام الرائي هذا كسر المصدر يا جميل هذا السراء الكندفين ماشي ورجعوه خلقناكم ها؟ دلوقتي قدامي دكتور فارس الصنراي الجعل جاء في الغالب حاله كذا كذا كذا وجاب ايه؟ خلاص ماشي وغير الدكتور احمد الكبيسي برده ما جابش ايه؟ أنا وقعت اه الموافق على التقرير الدكتور فهد الصنراي في اتكلم على تفسير البيانات طيب ها؟ ثلاث مجلدات مربعين نعم ادخل زو فطر لو يحتاجون ممكن يكون في فرحة اللعبة. كمان هم. طيب نقطة يصير جدا كم ألمح إليها أنتم قالوا الفاضي الأسفل التفريق بين خلق وجعل خلق وجعل عندنا في آيات يا سبحانت هو أصل بينكوا بحاجات طيب انتبه لهذه عندنا في آيات متشابهة من ذلك قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زَوْجَهَا لِيَذْكُنَ إِلَيْهَا عندنا الناس يستقروا ربطوا الذي خلقوه من نفس واحدة وخلق وخلقوا أولا فعندنا هنا وخلق منها زوجها وإيه ثاني هو الذي خلقوه من نفس واحدة وجعل منها زوجها في الفرق بين الاثنين قال لما يقول وخلق منها زوجها لنقصد بها حواء بخلق وجعل منها زوجها يقول في ذلك بالتفريق بين الجعل والخلق أن الجعل في الغالب حاله بعد الخلق الجعل في الغالب حاله بعد الخلق فالخلق أقدم وأتبق طيب خلاقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزلكم للعنى كمانات أزواجه خلقوا نفس واحدة آدم وهذا الأصل لكن جعل زوجها طيب جعل فلان زوج فلان خلق منها زوجها يأخذ حواء جعل منها زوجها الكلام على السبري طيب نعم طيب لا إله إلا الله أوه. الكلام طبعا على الزوج والمراه المرأة و معنا في آية قدنا في الصبخ وهي قناية أبي المثل إن شاء الله و امرأته و الحطب دعنا نفرق وقتها بين المرأة والزوج، ساعات و إلا في ايه و امرأته و زوجه فهي بإن من احيانا بينكر للمراه باسم المراه احي الزوج زوجة اصله المراه, لا. أقول المرأة حضرتك. لا لا لا لا اصح ما تقولش المراه حضرتك ينفعش هو بالزوجه في القرآن قبل لان هذه ذكر زوج بس ذكرت حضرتك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 بخلل في شيء خلل لما زال خلل قالوا أطلحنا الأول دوجة روما قال لكن كان في كان في طبع لكن في وقت بس اللي هي وهم رأتون حمالة وتتحقق في كانت هنا زوجة كان هي على نفس المشاكل لكن هنا زوجة أولها كان طبعا هو المنين على بقى ما هي المسابقة في الأساس؟ اتجاه معالغات ان شاء الله أن نقولها بالتفصيل ان شاء الله ايضا ايضا اخوش زونا خيرا جاءوا معاني زوج من مصائر زوج تبيل مصائر زوج تبيل وقلنا المحنة الى هذا المظر الخيرو بادي وزواتهم موفقة ان شاء الله طيب بالنسبة جعلنا نومكم صبابة، جعلنا نومكم صبابة، جاءتوا بتجارة من كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قصيبة، طيب؟ وهذا كتاب أيضا رائع مع صغر حجمه هو مجلد واحد، لكن رائع جدا جدا في بابه تأويل مشكل القرآن لابن قصيبة وله تأويل مشكل الأصحاء، لو تأويل مشكل تقرأ على حديث. يركب طيب لا لله وانزلنا ان المعترض الفرق بين انزلنا ونزلنا هذا ايضا ذكروها من كتاب فروق اللغوية الي ابي هلال العسكري طيب سهله مره والكلام على الحب والنبات والكلام ده ايضا ذكروه في الصاغ معشو طيب. إن يوم الفصل كان ميقاتا هنا ذكرتم كانت أبوابها ما ذكرتوش المصدر ماشي؟ طيب. في معاني كان معاني كان ذكرها ايضا قابل السام في معاني النهر كلام طيب جدا والاخوان حكوا بها من كتاب نجهة الأعين النواظر نزهة الأعين النواظر هذا كتاب مع صغر حجمه إلا أنه أيضا من الكتب الرائدة في بابها ابن الجوزي بخلاف ابن القيم الجوذية ابن الجوذي أبو الفرش ابن الجوذي ابن القيم وابن ابن طيب إلا أنه أيضا عنده خلل في العقيد هذا صعب كتاب تلبيس و وفدوا كثيرا طيب فتحت السماء فكانت أبوابك يتعبر بالماضي وهي اللي تفتح بعد طيب لعلكم كتبتم المصدر تحت لكن لم يظهر في التصوير لا مصدر سامح كثيرا <صفيق> <صفيق> اه حمد بتاعت صحيح اي عباره <صفيق> عن معنا. لابسين فيها أحقابا الكلام على الأحقاب وكيف نجمع بينها وبين فالدين فيها أبدا لعلّك لو راجعت دفع إيهام للطراب بالشنقيسة يستجد فيه كلامنا في الجزء يكتب رائع جدا يا أتوان إذا اسمه دفع إيهام للطراب دفع إيهام للطراب متدد واحد هذا أحيانا يباع مع أول البيان وأحيانا يباع مع عنه. الشمقيط أيضا محمد الأبيل الشمقيط طيب الكتاب دفع إيهام للطراب أحيانا واحد يتوهم أنه في الطراب في الآياب فده بيدفع هذا الإيهام دفع إيهام للطراب فيجيب لك كده الصورة صورة ماشي بالصور من أول الفاتحة إلى الناس فأي صورة فيها اضطراب أو فيها إشكالات عند الناس يرد عليها رائع جدا طيب اه سايق لو فينا في احكام اللي جابها يا شباب انت طيب ما ذكر المصدر قال وهو الذي مال إليه ابن جرير وهو الاظهر عندي انت إذا يدعي ان هناك عندي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب قول يا اخوانا من الامانه العلميه ان الواحد ايه يصدر الكلام قال فلان في كتاب كذا عشان لما يقول الايه وهو الاظهر عندي نعرف لماذا ترمين اه شرخت محمد منصف طيب ازاي تدفعي اهل التراب إنهم كانوا لا يرجون حسابا مما أتوا بني في التحرير ودموني وجوده في كتاب كثيرة معاني الذوق في المطعاني وحنا كمنا بكامات المعاني معاني الزوء في القرآن يعني لم أرى فحد تطرق إليها مثل كتاب خصائص التعبير القرآني وثماته البلاغية لعبد العظيم المطعاني هذا الكتاب رائع جدا جدا جدا مجلدين في واحد ها ها صفات التعبير القراني وسماته البلاغيه مجلدين في واحد وضخم شويه لكن الرائع دي كان رجاء هنا بيبيعوا من ثلاثين لحوالي خمسين جنيه لعبد العظيم المطعاني رحمه الله تعالى وهذا رجل فذ لانه توفي قريبا رحمه الله رحمه الله تعالى. <تصفيق> وطبعا الناس اللي دي ديه دول لما توفي ما ما حدش عنه حاجة لو كان لو كنا رقاصة ولا لعناءة ورق في دينة الهزمة أو دينة الهزمة الله مستعان ذكرنا جزاء الوثاقة وعطاء الحسابة ليه هنا الوثاقة وحينها طيب وهذا ايضا أبدع فيه الغرناطي في كتاب ملاك التأويل ملاك بالنسبة لمفاهضة ما نكتبه الفرق بين الفوز والنجاح وأيضاً كثير مع الفلاح والظهر إذا الحاجات اللي نقصت هذا البحث الذي الذي والفرق بين الفوز والنجاح والفلاح والظفر. طيب؟ ما نجحنا؟ نعم. كنت قابلين هنا مالك؟ قل لنفسك. نعم. أيضا كيف نسمع بين لا يكلمهم الله وقالوا لهم فذوقوا فلم نزيدكم الا على فقد كلموا كيف نسمع بين هذا وهذا أيضا ذكره بجواب طيب الشيخ الشرقيق في أضواء بيانه في دفع هبل طيب معلش يا اخوان احنا بنتكلم بصوره سريعه عشان الوقت اين يكفينا ناخذ حاجه طيب قوله تعالى فمن شاء ارتقد الى ربه مآبا وجزاء الشر فاين الشر جاء ايضا ذكره الرازي في اسئله القران لماذا جمعت السماوات وافرزت الارض طيب هذا موجود في مصادات ألفاظ القرآن للأصبهاني واضح؟ طيب أيضاً الإخوان ذكروا في أشياء جابوهم تفتيل الصابوني تفتيل الصابوني لأنه محمد علي الصابوني يقول أنه موجود حي هذا هذا أيضاً هو أول اصفات هذا أول اصفات فانتبهوا طيب هو أشعار أيضاً لم تتعرضوا لكلمة كواعد سوى قلنا لما مقبولة كع لماذا بغير شيء ثاني لم تتعرضوا لذلكها واضح طيب لا لا الباب التدريب على استخراج الأسئلة نحاول نعمل أذهاننا نعمل الأذهان في النص ونحاول نورد الأسئلة على نص القرآن. خد الايه حاول تشوف طب ليه طب حاول تثبت طيب فنقول اي ايه واللي عنده حاجه زياده على مقيم فده ما خيره بالنسبه لل... لله بالنسبه موجوده على الشبكه العنكبوتيه موجوده في موقع على في السنه ورده في صفحتي ف يا ان كل حا... واحد يحاول خلاص احنا خلصنا النبا حاولوا في الايه الدعاء وهتولي الاجابات في لقاء في, في القادم إن شاء الله طيب. من المناسبة لو حد عنده استعداد من نحية وإمكانية للطباعة والكتابة من نحية يبقى جزابة خيرا من الممكن أن ندفع له هذا ويكتبه مخفوفا طيب لأن هذا إيه شغل تلفيق يعني تلفيق يعني في السؤال أحيانا يأتي الإجابة إما يديها فقط إيده ويُلمح الموضع أو أحيانا يصور صفحة من الكتاب. فلو واحد سريع يتابع وكذا كتاب. هههههههه كيفنا؟ يعني؟ الحين طلع. طلع. خلاص فيكمل حاجتي. جرب الله خيرا لأن جاءتني أسئلة جاءتني أسئلة في نفس اللي في ديوال بحوث. جرب الله خيرا. كنا سريعين جدا. في الجنون الجباة مكتوبة على الحاسوب الظاكم مهر فما كانت عنده هذه الأعلية رجل الله خير طيب طيب طيب لا أتوقع لا أتوقع أنا الشيخ شيخ رح. طيب في الله أرحيم عم يتساءلون حد عم بتقول فيها هذا عم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 وجعلنا الليل لباسا ها؟ هل نرجع نرجع؟ هل نجعله؟ ها حد الاجابه حد صايص ال... ما خلص معنا بس. لا ما عندنا في حروف تجديد طيب معلوم ان الفعل لا يجر، الجر هذا على علامات الاسماء فعلامات علامات الجزم منها لا ولم طيب تجزيم الفعل المضارع والجزم يكون بالسكون فأصل كلمة كلمه نجعل مجزومه بالسكون او مزدومه على جسم الايه مزدومه ب لام على جسم السكوت واضح؟ فصاح لم نجعل الارض طيب فنجعل لم تاكله الارض لم تاكله واضح؟ الارض لان الهمزه هذه نعم طيب اذا التقى الساكنان ماذا نفعل إذا انتقلت ساكنان ماذا نفعل طيب هذه القاعدة جمالا قولها وأنا لم أقرأها في كتاب على النحو الذي سأذكره طيب فلو حد اطلع عليها بذال الله أخيره لكن أنا لم اطلع عليها على النحو الذي أذكره وهذا مما وفق الله عز وجل إلي تقول الإجابة إذا انتق السافيناء من كلمتين الطواف والأولى أن نقول نتخلص من الساكن الأول للجملة السابقة نتخلص من الساكن الأول كيف نتخلص من الساكن الأول بأحد طريقتين إما الحذف أو التحرير الحذف يكون مع إذا كان الأول حرف مد يوم تاتي السماء بدخل مبين تأتي السماء. واضح وبالتحريك تحرك إما بالضم أو بالفتح أو بالكسر. تحرك بالضم إذا كان الساكن الأول ميم الجمع كتب عليه كومول القتال. او اذا كان الساكن الاول واو لينية اشترى والضلالة وتحرك بالفتح في الاسلام ميم الله او من الجارة من السماء من الارض او اذا لحقت ألف الاثنين بتاء التأنيف الساكنة كانك رفقا ففتقناهما واضح اما الكس فهو الاقر وهو الغالب في كلمه لتنوج وهذا ما وفق الله اليه لو عاد عندي زياده به بها طيب يا شيخ ابراهيم ليه كفرت؟ طيب أستغفوك ألم نجعل الأرض بهذا والجبال أوتادا وخلقناكم أمزواجه وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا أو الليل لباسا هو عن بالليل مع لا اللذ مذكور من المخللات في, في ثلاث أبيات مع بعض طيب وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا خوفكم سبعا شدادا وجعلنا ثراذ وهاد ما ذكرته السؤال متعلق بالصراف أيضا؟ محيط؟ طيب ليه؟ طيب حقا ما؟ محيط؟, محيط؟ محيط؟ محيط؟ طيب التوقف؟ طيب التوقف؟ محيط؟ من المعصرات ماء مسجادة لدفرج به حباً ونباتة ودفعات السلفاشة يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا في الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا طيب في اسئله بس انا ما سالتوش لانه صعب تفوت ايه تاتوا به صعب جزء يعني وقد أجابني عليه إحدى الأخوات في سنة من الثلاثة المعهد فنزار الله خيره لو ننظر لكلمة مرطا نجد الراء بثمت بطريقة مخارفة لأجريك طيب وذكرت لي أن هذا متعلق بالخط فقط ماشي؟ يعني تنوع في الراء في الخط واضح؟ طيب وأتستي نوعاً اللي بيتك ذال وعرفت فرحتي الموضوع. ها؟ والله هو خلت السيارة والسيارة أنا بعد خطت عليها الحاجات لغير ما يأتي عليها وقف ويأتي يجوا مثلاً ودخل عمرة ودخل فهاش فيشيل فيشير وحيضي عبارك مشهولة ومفاعك طيب طيب لصاغين مآبا ثابتين فيها احقاب لا يدركون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا ها ما سلاش طلع الحميم ها في فين في خلاطين هل هو مقطع ولا طيب حميم احنا على الحميم الحميم عارف ايه بالحميم احنا في حياتنا اليوميه صحيح فين ها لا المقصود هنا الحميم يعني سخن ايوه بتضريفه الحمر صحيح التستخفيفه في حمام يعني تستخدم الحميم والماء الساخن للاستحمام طيب ليش احنا بنكل كلام وحاكم حلوه والصلاه على النبي طيب جزاء ومفاقة إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكثبوا بآياتنا كتابا وكل شكل أحصيناه كتابا فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا لا هذا خصوص جدا فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا الواحد أحيانا كان بعض الناس يعني يتعرضوا للتعديل والله كنت أقول في بالي يعني نفسك دوعا من الدولة دون بشر هيجي عليه وقت يتعب يميل ينشغل وخف جاء يعني هيعجب الى ملا نهايه ممكن يجي تلفون يستبس خلاص ويمشي او يتعب من قصة الضرب ولا بيحصل والله او يميل خلاص شغل وما شافت فبيعتريه حاجات أما في هذه الايه فذوقوا فلن نزيدكم لو احد واقع فلن نزيدكم بمرجع وسعه المعذبين فذوقوا فلن نزيدكم يا سلام ما في زياده الا عذابه يعني كلما يمر عليه الوقت زياده العذاب هذه بالأخطر واشد الايات على اهل النبره صلى الله عليه وسلم ان للمتقين مفازا حذاء ذائق واعنابا وشواعب اسرابا وكاسا بهاقا لا يسمعون فيها لوا ولا كِذَّابًا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ماذا أخبركم؟ ربي؟ لا من ربي؟ طيب؟ يوم يقوم الروح هو ما ماله الروح؟ طيب، هذا سؤال ضدكم؟ ما معاني الروح؟ ما معاني الروح؟ الروح؟ الروح في القرآن على معاني كثيرة طيب؟ ولو كانت مستمر موجودة قدر الله وما شاء فعل. قدر الله لقدر الله ها قدر الله ولا قدر الله صحيح. طيب قدر الله روايه مسلم قدر الله روايه المسلم قدر الله رواية النسائي على بعض. لكن صحيح نعم طيب لو كانت صبوره موجوده كنت اردت عجب طيب كنت اردتم العجب لا خلاص لا انا اقول لك اترك على موجه لنا انا اتطرق اليه ان شاء الله و لعلكم تكتشفون هذا في بيوتيفو او بيوتيفو طيب في عندنا حاجة حساب الجمل حساب الجمل ادخل طبير زعر. احرص ونبصر نبصر له باية اقول بحيث مع حتاب الجمل بتعرفوها طبعا قدت بحضر معانا جزرية طيب حتاب الجمل هذا هو اجل هول فوق الكلام طيب حتاب الجمل هذا كل حرف بيطابره رقص كل حرف ينطبعونه رقم ابدا الانضع الالف يقابلها واحد الباء اثنين ايه؟ ثلاثة وهكذا ابدا اول سبطة كلام بطفق بعد ذلك تسعة عشرة ايه اللي بعد العشرة؟ الحلاشة بقى بعد العشرة عشرين ثلاثين ألبيعين خمسين ستين سبعين سبعين تسعين ستعين نية بعد كام؟ مية بثيث في الجمهور ألف إذا لغاية ألف يبقى ثمانية وعشرين حرب هم دول إيه؟ حروف الأبجالية ثمانية وعشرين حرب هل يغلق نعب اللعبة لي أرواهلك وعب تبوره هل مع بعض اللي بيعرف يستخدم حساب الجمل يشوف كلمة الروح هل تستوي كم؟ وكلمة جبرين هل كم بحساب الجمل طيب رئيس لعالة ممكن نتكلم فيها كلاماً فيه في طرف القدس طيب يوم يقول الروح والملائكة أيضاً بالسؤال نقول لها معاني الروح طيب ما معاني كلمة أو ما معنى كلمة الملائكة وما أصلها تاخدناها في البقرة أصفوها منها وحطها هنا أصفوها في البقرة كلمة يا الملائكه وكل كلمة كلام على الملائكه صح اه اه ده غير كنا والله في البقره هنا بجلد موجود موجود طيب الملائكه اصل ايه حد يعرف اصلها جايه من كلمه هي اسمها ملق ثم قلبت بملق واصلها من كلمة الألوكة هي على الرسالة. يعني الرساله ان الملائكه رسل طيب <تصفيق> <تصفيق> كما يقولون هؤلاء لا تكلمون إلا إلا من له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ومن شاء أتخذ إلى ربي مآبا الكذب اللي كتب بالأسئلة في شاعة سلس الطارق في كلمة المعاني يقوم ويسوب ويسوب ويرجع وينقلب وكذا كتب يسود يسود باشتماعه الخاص الضواب انها يمو فلذلك بعد الاسلة يصبح يصبح واللي بيعرف فيه اطلاع فقط ده لو يعرف في صنباحها او يضيف فيه فقط ده طيب يمو يستخدون ماشي طيب تركيبها عشان أخبرنا عليكم خلاص بأن الزرمات وعجاباً خريبة يوم ينظر الخرق وما قدمت يداء ويقول يا يرمي في الكرة وقت طبعا طبعاً عن ولماذا قال المرط؟ جاء أخبرها في الأسئلة مش موجود ولم يوجد عليك إنما هات أخواجه ها كنت رأي يأدون أخواجه ثاني آه. آه. ثاني ها يأدون ها كنت رأي ثاني <تصفيق> آه. طيب، وفيه قلنا منازل للقيامة، وفي مراحل، وفي صور. في كل مراحل القيامة في صورة واحدة. حتى في العذاب أيضا. حيا ولا عليهم عذاب عليم وعدام عظيم وعذاب مهين وعذاب مبين. طب هو إيه؟ صور. في ناس يوم تعب عظيم، ناس عذاب عليهم، ناس عذاب مهين، وبر؟ كذلك في حالات. من الحالات او مراحل من القيامة يأتون افواج في اول البعث. صفاء لما يكون الواحد هل لوحده ما حسب الجملة لا تحفل لوحده يأتون التراضة يعني ما عكوش لا اهل لحد يدفع ولا محامي ولا طابق حد يصرب للصور طابق <تصفيق> <ده بشمعمل؟ تصفيق> نعم ممشقين؟ <تصفيق> البعض في لا غلط هو مشبيه الروح الروح انت عندك الراجل واحد اسمه يا شيخ رضيت والزين هنسي راس الراجل تشير طيب بوقت ان شاء الله بالباك قادنا بعمل لكم اللعبه دي